سابق الله فضيلة الشيخ يقول السائل أنا شاب كنت في أول الالتزام قد من الله علي برجل فاضل كان يستحث هممنا للمسارعة في الخيرات فكنت أقوم من الليل ثلاث ساعات ثم أصبت بداء العجب واحتقال الناس وفجأة شعرت بأني أتنازل في القيام شيئا فشيئا حاولت أن أقاوم فما استطعت إلى أن وصلت إلى درجة لا أكاد أن آتي بالوتر ما توجهكم لي ولأخواني ممن قد يبتلى بمثل ما ابتليت به أسابكم الله نعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن النقص بعد الزيادة اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهن أسأل الله بعزتي وجلالها يتداركك ويتداركنا جميعا بلطفه ورحمته أرحم الراحمين العجب داء عظيم وبلاء وخيم ما دخل على العبد في أمر دين ولا أمر دنيا إلا أفسده عليه من عجب بعبادته هلك ولذلك ينبغي للعبد أن يتعلم من نصوص الكتاب والسنة آداب العبادة وليس هناك شيء يهذب العبد ويقومه ويقوم سلوكه عبادته لله عز وجل مثل القرآن الكريم فإن قراءة القرآن وتدبر القرآن قبل أن يعبد الإنسان ربه يتعلم كيف يعبده من نصوص الكتاب فبيّنت نصوص الكتاب على أنه ينبغي أول ما ينبغي للعبد أن يعظم الله في قلبه وأن يعلم أن لله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أغنى ما يكون عن عبادته، وذلك قال الله عز وجل: لي نال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ولكن يناله التقوى منكم. فإذا صلى العبد أو زكى أو تصدق أو طلب العلم أو جد واجتهد وتعرف على الله بأسمائه وصفاته وعلم أنه حينما تصدق أن المال مال الله وأن العطاء عطاء الله وأن التوفيق من الله وأنه أحقر من أن يملك نفسه نفعاً ولا ضر نفعاً أو ضراً فضلاً عن أن يملك لغيره، فإذا تصدق وقد تأدب بهذه الآداب فأصبح لما يمد يده إلى أخيه المسلم. يحس أن هذا المال ليس ماله وإنما هو مال الله وأنه يريد أن يشكر الله فإذا قبضها أخوه المسلم منه قال يا ربي أي نعمة أنعمت علي أن جعلت رزق أخي عندي فإذا أخذها أخوه المسلم وأكلها وأصاب قال يا رب لك الحمد أن وفقتني لهذا وقس ذلك من الطاعات فما خرج من بيت من بيوت الله ولا أقام فريضة من فرائض الله إلا التفت وراءه إلى نعم الله ومن الله التي امتن بها عليه كم من تائه عن بيوت الله وكم من بعيد طريد عن رحمة الله فيقول يا رب لك الحمد أن آويتني وهديتني وجمعتني بالركع السجود بين يديك اللهم لك الحمد اللهم لك الفضل اللهم لك الشكر ذكر النعمة أن يعلم الإنسان من يعبد أن يعلم الإنسان لمن يتقرب وأن يعلم الإنسان أي نعم أحاطها الله به يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان للإسلام الإنسان ما يستطيع أن يملك لنفسه ربما أن يكون ولو كان أصلح الخلق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا والنبي صلى الله عليه وسلم هو وخيرة الخلق يقول الله له قل لا أملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله أي عجب أصابك؟ تعجب لماذا؟ أتعجب وأنت الضال إلا أن يهديك الله؟ أتعجب وأنت الشقي إلا أن يسعدك الله؟ تعجب وأنت المحروم إلا أن يرحمك الله؟ أتعجب وأنت الفقير إلا أن يغنيك الله؟ تعجب لماذا؟ أ أنا قمت صلبك بين يدي الله عز وجل وما قام الصلب إلا بأمر الله. أنت لو تأيات الله عز وجل ولسانك ما نطق بها إلا بفضل الله. أن قرأت كلام الله والكلام كلامه سبحانه وتعالى والقرآن قرآنه جل جلاله وتقدست أسماه فبأي شيء تدلي به على ربك ومن هنا كثيرا ما ينضغي على طلبة العلم وعلى العباد وعلى الأخيار أن يتأدبوا الأدب الكامل مع الله سبحانه وتعالى أن يعلم الإنسان دائما, دائما حينما يقال المعرفة بالله المعرفة بالله تهذب أخلاق الإنسان تقوم سلوكه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 عند يعلم الإنسان إذا كان الله عز وجل يخاطب نبيه بهذا الخطاب وهو يدعوه إلى الأدب معه سبحانه وتعالى ماذا قال نوح؟ قال سأكون من المؤدبين معك. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك أعوذ بك لأني ما أملك لنفسي أن أترك هذا الأمر إلا أن تعيدني. انظر كيف الأدب الكامل مع الله لأنه يحلم. أنه لا يملك لنفسي نفعا ولا ضر التجرد أن تجرد لله وتعلم أنه لا حول لك ولا قوة ولا فضل ولا منة يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أطقى قلب رجل مواحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي ينادي الله عز وجل خلائقة يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكمها فمن وجد خيرا فليحمد الله إذا نلملنا كلها لله عز وجل ما هي شيء تعجب إن أردت أن تعجب فعجب من عظمة ربك وإن أردت أن تعجب فعجب من فضله ومنه وكرمه ولطفه وإحسانه وبره ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغير أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. ولذلك إذا شعر الإنسان أنه أحوج ما يكون إلى الله. وأفقر ما يكون إلى الله. وأنه مهما التزم ومهما استقام. أنه الضال إلا أن يهديه الله. وأنه الحائر إلا أن يرشده الله. وأنه التائه إلا أن يدله الله. عندها يستقيم أمره. ما يستقيم إلا بالتوحيد. أن تجرد عن كل شيء عن نفسك. هذا تحس أن النفس شيء لا أي شيء. ولذلك قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته فنحن تحت رحمة الله سبحانه وتعالى أوصيك أن تتعرف على الله ومن أراد أن, أن يدل الشباب والأخيار على الله عز وجل وأن يدعوهم إلى طلب العلم أو إلى العبادة أو إلى المعاملة مع الله فليبدأ بالمعرفة بالله عز وجل وأن يذكرهم بالقرآن الذي فيه الغناء وفيه الكفاية فليس هناك شيء يعرف بالله عز وجل مثل كتابه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى عرفنا الله في كتابه حلمه ورحمته عرفنا رحمته وعذابه وحلمه وغضبه عرفنا سطوته ونقمته وجبروته وعزه ولكن العقول كأنها تائها حائرة ولذلك تجد الإنسان يعجب من أي شيء تعجب من أنت ومن هنا من عرف الله عز وجل والله ثم والله لو صبت جبال الدنيا بين يديه ذهبا وفضة وأنفقها كلها في سبيل الله ما عد ذلك شيئا في جنب رحمة الله به ولو قام على عوده واستقام على صلبه منذ أن يخلق الله الخليقة إلى أن يفني الله الخلق لم يحس أنني نفسي ولا ذره ولا عشر من إشارة الذرة وأن الفضل كله لله. لا يستقيم أمر العبد إلا إذا تأدب مع الله. ولذلك لماذا تجد العبد إذا عجب بعلمه أو عجب بماله أو عجب بنسبه أو حسبه كان من الهالكين؟ إبليس كان من المقربين. فلما عجب صار من الهالكين. تحجب. تحجب كيف؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أين أنا؟ أنا خلقتني من نار وخلقته أنا خير منه وال خير خير عجب فالذي يتعجب من من دينه واستقامته والذي يتعجب من ماله والذي يتعجب من حسبه من نسبه من وظيفته فإنه يسلب وإذا سلب ربك النعمة فإنها النقبة وإذا حلت نقم الله فإنها أليمة وموجعة ولذلك لا يستقيم أمر العبد إلا بالخوف من الله سبحانه وتعالى وقرنه بالرجاء فأنت حينما ترى أن هذه كلها نعم ومنح من الله تقول ما أكرمك يا الله وما أعظم فضلك عليه ربي أوزعني أن أشكر نعمتك عني أنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فأنت تصير بين الخوف والرجاء الأدب مع الله والتعرف على الله يقود العبد إلى السلامة دينه ودنياه وآخرته أما الذي أصيك به أخي في الله ما دامت الروح تجري في الجسد فإن أبواب التوبة مفتوحة ورحمة الله واسعة ولو أنك تفكرت فأحسنت التفكر وتدبرت فأحسنت التدبر ووقفت صادقا مع الله وناديت ملك الملوك وأرحم الراحمين وقلت يا ربي أحسنت إلي وأسأت ورفعتني فأهنت نفسي واتضعت إلهي ليس لي أحد سواك وناديته وناجيته انكسرت بين يديه وأبت إليه فإنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وعلم أن العبد إذا تاب من بعد الإساءة أن الله ينفحه بخير مما مضى وأن الله يتداركه سبحانه وهو جل وعلا فاصدق مع الله في التوبة واصدق مع الله في صدق الرجاء، في الرجاء أنك ترجو رحمته فإذا رجوت رحمة الله صادقا وصدقت مع الله صدق الله معك وعندها يجبر الله الكسر ويحسن الله لك الخلف ويعظم لك الأجر وتبو بخير من الله عز وجل أوصيك أن ترجع إلى الله وأوصيك إذا رجعت ألا تيأس من روح الله فالله سيختبرك ويمتحنك فلربما رجعت فلا تجد تلك اللذة التي كنت فيها فاثبت فإنك إن ثبت قد تنال من الأجور ما لم يخطر لك على بال فكن مع الله واصدق مع الله وكل من تبدلت عليه النعمة عليها أن يراجع ربه وأن يطمع في رحمة الله وأن يتذكر أن الله يحب منه ذلك من البشائر أنك إن أحسنت من بعد الإساءة وأنك إذا رجعت من بعد أقبلت من بعد إدبار وأن ابتأ إلى الله بكثرة الاستغفار أن الله سبحانه وتعالى لا يخيب من رجاه ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلطف بنا اللهم لطف بنا يا لطيف اللهم أنت اللطيف فالطف بنا نعوذ بوجهك من الحور بعد الكور ومن الضلال بعد الهدى ومن العمى بعد البصيرة اللهم اهدنا ولا تضلنا وارحمنا ولا تعذبنا وسامحنا ولا تؤاخذنا وزدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك مما استكن في قلوبنا ونطقت به ألسنتنا وعملت به جوارحنا مما لا يضيك عنا وما لا يليق من الأدب مع نعمتك وفضلك علينا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم نستغفر الله ونتوب إليه اللهم اجعلنا من التائبين واجعلنا من الغانمين واجعلنا من المرحومين اجبر كسرنا وارحم ضعفنا واحسن الخلف علينا برحمتك يا رحم الراحمين نرجو رحمتك فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا, ولا تسلط علينا بذنوبنا من إخافك ولا يرحمنا سبحان ربك رب العجلة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من لا يخافك ولا يرحمنا سبحان ربك رب العجلة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين